بسائلين مجيب السائلين حملت الذنب وسرت على الطريق وسرت على الطريق وسرت طريق إلى حماك ورخت واموت تواد قبا ربك مستجيرن وماتر